وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعنب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد.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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو مغفِرٌ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيَّ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ غَفَاوَهُ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ غَفَاوَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 والذين يصلون ما أمر الله به أي يصلوا يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا تغاؤ وجه ربهم وأقاموا صلات وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرّوا ويدرؤون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 الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله انا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ما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 وما لهم من الله من واق مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبه الذين اتقوا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 وما كان لرسول أن يأتي بآية الله بإذن الله لكل أجل كتاب ينحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فَإِنَّ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وهو سريع الحساب